في الله فيه الهدى رب العباد للمؤمنين مستوى حمل الملك جبر وبلغ نزل في شهر عظیم، بالعزة و التکریم، والهدي و وال... عن خالق الاقوان تايح في بحر ظلام جاي في, ظلام. جاي في ظلام. ربي لا في سما بات الرسول وما يهدي ألوك والألوك واللي يعصي تحلينا الاموار بين لنا طريقين بين لنا طريقين جنة نعيم او نار وحنا اللي راح نختار واحد من في <تصفيق> يا هن